ستة. أجر التمرين الآتي كما في المثال. ك. ك تو ت. ص. ق. د. ر. و. وا. م. س. ج. ث. ضاء. لو. لي. في. سو. ه. لي. ما اسمه؟ اسمه أحمد. ما اسمها؟ اسمها فاطمة.